أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم ترين الذين جددوا نعمة الله كفرًا وأحلوا وأحلوا قومهم دار ربهم جهنم ما يصلونها جهنم ما يصلونها وبكس وجعلوا لله آدابا ليضنو عن سبيله قلت متعرف إن مصيركم إلى النار قلت متعرف إن مصيركم إلى النار ولعباد ي الذين آمنوا يقيم الصلاة قل عبادين الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفق ويوفق من رزقناهم سرور وعذابيا ويوفق من رزقناهم سرور وعذابيا من قبل أي يأتي يوم إلا بيرون فيه See you